ذكر كذبت قوم لوط بن نذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا.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 بكرة عذاب مستقر، فذوق عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ ولقد جاء آل فرعون نذر.